وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ اسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَابِسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَوَشَىٰهُم مِّنَ الْيَمِّ مِمَّا وَشَّيَهُمْ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 فَقَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَن أَرَدْتُمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِيدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّنَا كُنَّا مِنَ الْمُؤَذَّرِينَ القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري